طب طب ازاي طب نوصل لكده ازاي ووصل لكده ازاي عليه الصلاه والسلام ان هو الا وحي يوحى كل ده في سبب القران كل ده في سبب الكتاب ده هو كل ده في سبب الكتاب ده يا جماعه انك انت في انبوتس اوت بوتس لما الانبوتس بتاعتك بتبقى كلها قران زي الكمبيوتر الاوت بوتس بتاعتك كلها على بروت ربنا كلها نور عايز تبقى نجم عايز تبقى نجم تنور الناس وانت مشغول بالله القران عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه عليه الصلاه والسلام كان بيعجل بالقرآن اول ما سيدنا جبريل ينزل وربنا بيقول له لا تحرك به لسانك لتعشى به لان النبي عارف ان الآيات دي هي اللي تعمل ابو بكر وعمر الآيات ديت هي تغير الدنيا الآيات دي هي اللي تخلي الناس تتوب ويخلي الصحابه يتوبوا ويخلي فاتح العالم يقوموا اللي صنع ابو بكر وعمر اهو اللي صنع الامه كلها اهو اللي غير القلوب كلها اهي اهو يا جماعه القران اهو عايزين ايه زاهدين في القران ليه و ما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى, يوحى ده بدرع مستمر يعني مش وحي خلص لا ده على طول كل يوم كل يوم يعني عشان قلبك ينور لازم اتصل مستمر بالقرآن لازم تقرى كل يوم لازم تكون للبيت كل يوم لازم تتصل بالقرآن على طول علمه شديد القوة علمه الدين ده علم الدين ده علم وعلى قد ما انت عايز تنصر الديني ت وعلى قد ما انت عايز تمشي وراء النبي وتنصر الاسلام بال قوه جبريل عليه الصلاه والسلام ذو مره ذو جمال في الخلق وقوه في العقل وقوه في البدن فاستوى احنا دخيل فين احنا الوقت احنا دلوقتي بدانا ندخل يا جماعه في اخطر رحله حصلت في تاريخ البشريه كلها احنا دلوقتي بدانا في رحله المعركه خلاص فاستوى ده زي ما سيدنا جبريل عليه السلام تحول الى صورته الحقيقيه ملك له 600 جناح ما بين كل جناح والثاني كما بين المشرق والمغرب ووصفت في آثار خلق جبريل الرهيب عليه السلام ابن عليه السلام اول مره يشوف جبريل المنظر ده مفيش ولا نبي في البشرية شاف سيدنا جبريل على صورته الحقيقية النبي اول بشر يشوف جبريل على صورته ده اول بداية الاسراء والمعراج ده بداية المعراج ان سيدنا جبريل على صورته الحقيقية طب ليه لان الوقت ربنا هيوري النبي الملكوت بقى هيكشف له الحجم هتتهتك الحجم قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ركزوا معايا بقلبكم كل كلمة وكل حرف هنا علماء التفسير تناطحوا فيه عايزين, عايزين نركز يا جماعة عايزين الكبار علماء التفسير اخترق يعني تكلموا في كل لفظ وكل حرف عايزين نركز لان احنا نتكلم في معاني في غاية الخطورة ملكوت ربنا في السماوات دلوقتي هيتكشف قدامنا زو مرة في استواء اول مشهد من مشاهد شاهد كلام اللي سيدنا محمد شافه في رحله المعرج لما نزل جبريل في صاحب البخاري وشأ من اول رقابته لغايه اسفل بطنه شأه وخرج قلبه وطلعه وسيد محمد حي وشايف قلبه وشايف كبريل وشايف طست الدهب طست الدهب ومية زمزم بيتغسل بيه قلبه وقلبه بيرجع تاني وبيتقفل عليه تاني اول حاجة سيد محمد شافها ان الله قادر ان القلب يخرج بره الجسم ومع ذلك الروح تفضل موجودة ان الله قادر اول عملية قلب مفتوح على وجه الكرة الارضية تمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول شاف هيمنه الله قد الروح ما بتخرجش الا لو ربنا امرها حتى لو الجسم تقطع حتى لو القلب خرج تاني مشهد من مشاهد العظمة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف جبريل لاول مره مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى لما سد السماء قدام عن النبي عليه الصلاه والسلام سنتمين جناح عشانين القوة بجناح واحد منهم شال كره قوم لوط السبعة وتخسف بهم الارض سيدنا جبريل اللي قتل فرعون تحت المية وقعد يحط الطين في فمه سيدنا جبريل يا جماعة اللي لو حد اثر رسول الله وشتمه سيدنا جبريل هو اللي بيرد هو اللي بينتقم منه وجبريل وصالح المؤمنين بكل القوة الرهيبة بتاعته لهي عليه السلام سيدنا جبريل اللي كان بينزل يوحل النبي بالسنة زي القرآن بالضبط عليه السلام تالت مشهد من مشاهد الجلال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شافه وهو طالع في الوفق الاعلى وطالع في ملكوت السماوات لما زهل بان سيدنا جبريل جاء عند ابواب ويستأذن فقيل من قال جبريل من معت محمد إيه هو السماع ابواب هي الدنيا دي متحصرة. هو في جنود وأبواب وحراسة محدش يطلع بإيه غربائز وينزل غربائز لإيه ده زي واحد عايش في مدينه ورايح وجاي ومشوخه باله جاي مره يخرج بره لقى المدينه متحطه باسوار وجنود أشداء قال لا انا كنت متحصر وانا مش عارف انا كان مهيمن عليا الدرج دي وانا مش عارف منظر الارض من بره غير منظره من جوا خالص منظره من جوه اللي عايز يعمل حاجه بيعملها منظرها من بره يفطر القلب متحصرة من كل الجهات بالملائكه وابواب السماء سيدنا محمد شاف قد ايه ربنا مهيمن على الارض من بره ده لسه بيبدا الرحله بعد كده يبدا يطلع عليه الصلاه والسلام يطلع يشوف ال مليار مجره اللي احنا بنتكلم عنهم اللي وكاله ناس الفضائيه لما اكتشفتهم قالت اللي يشوف الحاجات دي يا اما يسجد لإله الكون العظيم يا اما يفقد عقله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف المشاهد دي كلها ربنا بيكشف له حجاب ورحجاب بيطلعوا سما ورسامة سيد محمد فضل يطلع سبع سماوات شاف مليارات الملائكة في السماوات يا جماعة اعداد البشر واعداد النمل واعداد المخلوقات مش حاجة بالنسبة للملائكة كل ملايين الانواع اللي عايشه على الارض دي عايشه على ظر التراب في الارض في حي... عايشه على ذره تراب في الكون اللي هي الارض الملائكه مليا سبع سماوات كامله ده ملائكه السماء الدنيا بس حجم السماء الدنيا اللي احنا شايفينه 36 مليار سنه ضوئيه ما فيش موضع اربع اصابع اللي لو في ملك بيسبح ربنا ده كل ده في السماء الدنيا بس السماء السبع اللي في المعمور كل يوم بيدخلوا سبعين ألف ملك ما شافوهوش قبل كده يخرجوا منه تاني يوم يجي سبعين ألف ملك تانيين يعني من الاف السنين يبقى العدد قد ايه دول الملايكة السماء السبعات شاف قد ايه ربنا بيعبد شاف قد ايه ربنا بيسبح شاف الجؤار بالتسبيح شاف ملايكة سجدة ما قامتش من يوم ما اتخلقت وملايكة وقعة ما رفعتش من يوم ما اتخلقت وملايكة بتسبح ما ارتحتش من يوم ما اتخلقت يطلع اكتر يوسف كل سماء نبيب الانبياء اشمعنا دول اكتر الانبياء اللي قلوا مبعاشت مع ربنا ربنا رفعهم سبحانه وتعالى يطلع الرسول لغايه ما يوصل للسماء السابعه يشوف البيت المعمور ويشوف إبراهيم ابراهيم بيطوف حولي البيت بيجأر بالتلبية لله مع سبعين ألف ملك ويقابل سيدنا إبراهيم وبعد كده يطلع سيدنا محمد للمشهد الرهيب والمكان الرهيب لسدرة المنتهى اذ يغشى السدرة ما يغشى عندي سدرة المنتهى ليه يسمىها المنتهى جماعة ليه سمت المنتهى فصح مسلم فيش ملك تحت سدرة المنتهى يطلع فوقها أبدا ولا ملك فوقها ينزل تحتها أبدا كل ملك له حد رسول شاف قدي جبر العبد قدي الملائكه عباد قدي كله عبد وخاضع شاف خضوع كل الله ازاي ما فيش ملك يطلع ولا في ملك ينزل هو كده طب لو ملك يعني هيسلم صحف العباد يسلمها عند صدرة المنتهى وملائكة ثانيه تطلع بيها طب لو ملك هينزل الارزاق وتوزيع الارزاق ينزلها عند سدره المنتهى وملائكه تانيه تاخدها تنزلها طب وبعدين وسيدنا محمد لما وصل عند سدره المنتهى بيبص لا سيدنا جبريل بقى زي الحلس البالي بقى زي حته القمش القديمه المربيه على الارض من شده الانكسار اللي كان لي سته جناح وهاب سدين السما في نظر سيدنا محمد بقى زي الحلس البالي بيقولوا سيدنا محمد طب هو يروح فين خلاص يتقدم رسول الله والاول مره في تاريخ البشريه وتاريخ الملائكه وتاريخ الرسل وتاريخ الخلق مخلوق تحت سدره المنتهى يطلع فوقيها المخلوق الوحيد اللي طلع فوق سدره المنتهى هو رسول الله عليه الصلاه والسلام عشان نعرف مقام الرسول عند الله عشان نعرف مقام محمد صلى الله عليه وسلم عند الله عشان نعرف حبيب الله ما ايه عشان نعرف رسول الله حب ربنا ليه ايه عشان يبقى مقام سنه الرسول في قلوبنا ايه عشان يبقى نتبع سنته واقواله في الحياه قد ايه عشان يبقى لنا زي ليل ونهارنا زي نهار وحياتنا زي حياته قد ايه عليه الصلاه والسلام يطلع رسول الله بس قبل ما يطلع الرسول عليه السلام سدره المنتهى يا جماعه عند الجنه عند الجنه عند شده الماء الرسول بيشوف الجنه لاول مره بعينيه سدره المنتهى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فلما غشيها من امر الله ما غشيها بعض العلماء قالوا من ادوار الله وبعض العلماء قالوا سحاب والوان وبعض العلماء قالوا جرد من ذهب لا يستطيع احد ان ينعتها من شده الحس ده ايه ده, ده شجره على باب الجنه ومال الجنه ده, ده لما تشوف فيلة الواحد من كبراء الاغنياء تشوف الباب بتاعها تزهل من جماله، تقولوا ما اللي جوا الفلة ايه أمال اذا كان يا جماعة صدرة المنتجة ده قصص الزرع اللي على باب من ابواب الجنة امال الجنة فيها ايه لما دروا عفها واعجازها وافدحها كله امال الجنة فيها جواها ايه رسول لما دخل الجنة وشم رؤحة ماشطة بنت فرعون وشاف اصر عبر، وشاف نهر الكوثر وشاف اصره اللي على نهر الكوثر عليه, السلام. عليه السلام سلام. مشت البنت فرعول اللي يضحط بحيات عشيد ربنا ربنا نسكنها في الجنة الوقت بتتنعب هي أولادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل الجنة ونشوفها بعد كده هيطلع فوق صدرة المنتهى هيطلع لأول مرة بشر أو ملك يطلع فوق صدرة المنتهى يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول بسوفا استوى وهو بالأفق الأعلى سيدنا جبل القلامي في الأفق الأعلى